جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إلَيْهِ مُرِيبًا قَالَتْ أُسُلُهُمْ أَفِ اللَّهِ شَكٌّ فَأَطْرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوٓكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجْلٍ مُسَمَّى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 يتجضعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمجت وما هو بمجت ومو وراه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم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 إن يشأ يظهركم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا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 قُلْ سَنَكُفُّ مَا أَشْرَكْتُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنّة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين بِإِذْنِ بإذن ربهم تحيةهم فيها سلام ألم تر كيف برد الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تأتي كلها كل حين بإذن ربه ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون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 وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والخمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتمون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 رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَني فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ من درية بواد غير بي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا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 لا يرتد إليهم طرفهم وأفئذتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِذْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِذْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن زَوَالٍ